من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العطاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين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 ők, műlők, műlők, műlők, műlők, műlők, műlők, műlők, műlők, műlők, műlők, műlők, műlők,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 وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّتِي تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّتَهُ وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 مَا تَرتِ فِي أَتَانِ نَكَ صَعَلَ عَطِبَيهِ وَطَي وَقَالَ إِ بَرُم مِنكُم إِن أَرَ مَا لَا تَرَوونَ إِ أَخَفُ اللهَّ واللهَّهُ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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَسَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمَّا أُلقُوا النَّارَ لَيَسْتَوِيَنَّ عَلَيْهَا كُلُّهُمْ وَلَا يَجِدُونَ إِلَّا مَا دَنَوْا مِنْ عَذَابٍ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي إن الله قوي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 وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ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 İnnehe Azizun hakiin. Ya ayuhan nabi, habsuk Allah. Ya ayuhan nabi, habsuk Allah, wman itbagk min almu'minin. Ya ayuhan